شيء. أرجو أن تبين مدى حاجة المجتمع الإسلامي للجهاد بسر الله مدى حاجة إيش المجتمع الإسلامي نعم للجهاد بسر الله هذه الحاجة بين الله عز وجل فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فالناس في حاجة إلى قتال الصفار الآن حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله ولكن هل يجب القتال أو هل يجوز القتال ما عدا من له أجواب لا لا يجب بل ولا يجب أن نقاتل ونحن غير المفتعدين له والدليل هذا أن, أن الله عز وجل لم يفلغ على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين وأن الله أذن لنبيه في سلسة الحديدية أن يعاهد المشركين ذلك الأهل الذي إذاق إلاه. تلاه الجسان ظن أن نبيه خذلانا للمسلمين كثير منكم يعرف كيف كان سلسة الحديدية حتى قال عمر مخطاب رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الجنية في دينه فظننا هذا خدان لكن رسول عليه الصلاة والسلام كان أتما في الشكة نهوطة عمر وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولفت عاصيه وهو ناخده إيش فاستقى ثان في هذه الحالة الضنك حرجة يأمرها سامي يقول لست عاصيه وهو إيش وهو نافر سيكون نافر لي وإن كان ظاهر الراهي الصلح أنه خدال المسلمين أدل خدال المسلمين وهذا يدلنا إخواني على مسألة مهمة وهي قوة ثقة المؤمن بربه هو الثقة المؤمن برب فهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحال الحركة يقول هو ناف وفي قصة موسى لما لحقه فرعون وزنوده وكان أمامه مضح وخلفهم فرعون وزنوده ماذا قال أصحابه قالوا إننا مجرقون قال كلا ما يمكن يدرم إن معي ربي سيهديه سيهديه لشيء يكون فيه الإنقاذ حصل القاضي وحصل هذا القرآن وقوله، فالمهم أنه يجب على المسلمين الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، لكن الآن ليس بأيدين المسلمين ما يفترعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد وذاك في الواقع يعني جهاد المهاجمة ما تشكله الآن وهو ممكن حتى يأتي الله عز وجل بأمة واعية تستعد إيمانيا ونفسيا ثم أفكر أما ونحن على هذا الوقت فهذا لا يمتع مجاهد ولذلك انظر إلى إخواننا في جمهورية في قسنا وليسك ماذا يفعلهم من أسارا يمزقونهم أشلاء وينتهقون حرماتهم وقيل لنا إنهم يذبحون الطفل أمام أمه ويجبرونها أن تشرب الدم. نعوذ بالله. شيء لا يتصور الإنسان يقهر. ومع ذلك فإن الأمة النصرانية تتماطر، تتمطر،, تتمطر. وتتمهل، وتؤد وتخلف. والأمة الإسلامية ليس فيها إلا التنديد القول. دون الفعل وإلا فلو أن الأمة الإسلامية فعلت شيئا بسيطا مما تقدر عليه لا أثر دار. لكن مع الأسف أننا نقف وكأننا متفرجين بل وكأننا متفرجون لا سيما بعض ولاة الأمور في الأمة الإسلامية الشروب معها شروب معها حركة قلبية لكن لا يفيها والله أن الإنسان كلما ذكر إخوانه هناك وأن الواحد منهم لا يزد عليه أن يشرب من المجاري خبيثة القدرة يعني ما يحصل هذا إنه لا يكون الماء العذب البارد مرحا حار في في فمي لكن ماذا نشكر الله عز وجل ونسأل الله تعالى أن يقيم عالم الفهاء في الأمة الإسلامية حتى نقابل أعداءنا وأعداء الله لتكون سلم صلى الله عليه وسلم فالآن القراصة هو جواب أن الجهاد واجب إلى إيه حتى لا تكون فتنة يعني صد عن سبيل الله ولا يستطيع أعداء المسلمين أن يدعو لدينه ويكون الدين كله لله ولكن هذا بشرط أن يكون عندنا قدرة حلال ما عندنا قدرة حتى ولا قدر دفاعي على فكيف بقدرة المهاجم لما كان المسلمون على الحق ويعتمدون على رب العزة والجلال ويمسكون المصحف يد والرمح يد ويقدمون المصحف على الرمح ماذا كان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 ما أرادت سوى. لكن ما الأكثر المسلمين اليوم؟ أكثر الناس حمهم وش عندك من رجلات؟ وش وانقاصك في البيت؟ وشان سجّرت؟ هذا أكثر أكثر الناس ما الأخر. واللي هذا الغش في المعاملات والكذب والخداع والمكر كل شيء. لأن الناس شغلوا بما خلق لهم.